الفصل الثاني العرب في بغداد حضارة العرب في الشرق في دور الخلافة ببغداد دور الخلافة في بغداد بآسيا ودورها في قرطبة بإسبانيا أنظر أدوار الحكم العربي ولما استقلتان كالدولتان بسرعة وفصلت بينهما مساوف عظيمة كان لهما أصل واحد ودين واحد ولغة واحدة تقدمتا تقدما متوازيا عدة قرون وكانت المدينتان الكبيرتان بغداد وقرطبة وهما القاعدتان اللتان كان السلطان فيهما للإسلام من مراكز الحضارة التي أضاءت العالم بنورها الوهاج أيام كانت أوروبا غارقة في دياجير الهمجية ولم يلبث دور ازدهار حضارة العرب أن بدأ بعد أن فرغوا من فتوحهم وما بذلوا من الجهود في الوقائع الحربية في البداء وجهوا مثله إلى الآداب والعلوم والصناعة فتقدموا في الفنون السلمية مثل تقدمهم في الفنون الحربية ورأينا أن دمشق أصبحت عاصمة دولة الأمويين العربية بعد المدينة فلما قبض العباسيون على زمام الخلافة في سنة مائة واثنتين وثلاثين هجرية وأربعين ميلادية عزموا على تبديل العاصمة فأقاموا بالقرب من بابل وعلى شاطئ دجلة مدينة بغداد التي لم تلبث أن صارت أشهر مدن الشرق ولم يبق من المباني التي شادها الخلفاء في بغداد مثل ما بقي في سوريا ولكن ما انتهى إلينا من آثار العرب في العلم والأدب في ذلك الدور وما ورد في كتب مؤرخيهم يكفي لتمثل حضارتهم في القرن التاسع من الميلاد وما نذكره الآن وما ندرسه في الفصول الآتية من تاريخ العلوم والفنون يلقي نورا على ناحية مهمة من نواحي الحضارة العربية لم نوضحه في الفصل السابق بلغت بغداد ذروة الرخاء في عصر بطل رواية ألف ليلى وليلة هارون الرشيد الشهير سنة 786 إلى 809 ميلادية وابنه المأمون سنة 813 إلى 833 ميلادية وصارت أهم مدن الشرق وذا عصيت الرشيد وطبق الآفاق فأرسلت بلاد التتري والهند والصين رسلا إلى بلاطه وأرسل عاهل الغرب الحقيقي وصاحب الحول والشوكة الامبراطور شارلمان الذي كان يملك ما بين المحيط الأطلنطي ونهر الإلب وهو الذي لم يملك غير أناس من الهمج وفدا ليبلغ الرشيد أطيب تحياته ويلتمس منه الحماية لحجج القدس فأجابه الرشيد إلى سؤاله ورد إليه وفده مع هدايا عظيمة ومن بينها فيل مجهز بأفخر جهاز والفيل كانت تجهله أوروبا تماما ولآلء وجواهر وحلي وعاج وعطور ونسائج حريرية وساعة دقاقة تدل على الوقت وقد قضى إمبراطور الغرب شارلمان العجب من هذه الساعة هو وحاشيته المتبربرون الذين لم يكن بينهم من قدر على إدراك كنهها والذين حاول شارلمان عبثا أن يحملهم على إحياء حضارة الرومان وجلس الرشيد على عرش الخلافة في الثالثة والعشرين من سنيه وكان تنظيم شؤون دولته الواسع أول ما فكر فيه فوصلت ولايات الدولة بوسائل نقل منظمة وأنشئت مرابط لتتمكن البرد بها من قطع المساوف الكبيرة على عجل وعني بحمام الزاجل لربط ما بين المدن بالرسائل كما هو واقع بين بعض المدن في الوقت الحاضر وكانت إدارة البريد ببغداد من أهم وظائف الدولة كما في أوروبا الحديثة وكان الولاة على رأس الولايات وكانوا يمتثلون أوامر الخليفة وكان يقوم مقام الخليفة في الولايات النائية كشمال إفريقيا أمراء وراثيون استقلوا مع الزمن استقلالا تاما وكانت مالية الدولة دقيقة الضبط. وكان دخل الدولة قائما على الجزية والخراج والمكوس وإحياء الموات واستخراج المعادن وروى مؤرخو العرب أن دخل الخلافة السنوي بلغ مئتي مليون فرنك أي مبلغا عظيما في ذلك الزمن وكان يقوم بأعمال الجباية لجنة تدعى الديوان قال ابن خلدون إن ديوان الأعمال والجبايات من الوظائف الضرورية للملك وهي القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج، وإحصاء العساكر بأسمائهم، وتقدير أرزاقهم، وصرف أعطياتهم في إباناتها، والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قومة تلك الأعمال وقهارمة الدولة، وهي كلها مصدورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخرج، مبني على جزء كبير من الحساب، لا يقوم به إلا المهرة من أهل تلك الأعمال، ويسمى ذلك الكتاب بالديوان وكذلك مكان جلوس العمال المباشرين لها وكانت إدارة الدولة موزعة بين أربعة دواوين مماثلة لدواوين الزمن الحاضر وهي ديوان الغنائم ونفقات الجند وديوان الضرائب وديوان الجباية وديوان رقابة الدخل والخرج وكانت جميع أوامر الخلفاء تكتب في سجل مصون ليرجع إليها فيه من يأتون بعدهم وكان الوزير مرجع شؤون الدولة الأعلى وكان أكثر الخلفاء يتركون له مقاليد الحكم تماما ويشابه منصبه في عصر الخلفاء منصب رئيس الوزراء في أيامنا ولم تكن الشرطة في عهد الخلفاء أقل انتظاما من البريد والمالية وكانت التجار نقابة مسؤولة لرقابة أمور البيع والشراء ومنع الغش والتدليس وكان انتظام مالية الخلفاء سببا في القيام بأعمال عظيمة تعود على الناس بالخير كتعبيد الطرق وانشاء الفنادق والمساجد والمشافي والمدارس في جميع نواح الدولة سيما بغداد والبصرة والموصل الى اخره واتسع نطاق الزراعة والصناعة واشتهر نبيذ شيراز واصبهان وصار يصدر الى البلاد البعيدة وانشئت مصانع للنسائج الحريرية في الموصل وحلب ودمشق وصار العرب يستغلون الممالح ومناجم الكبريت والرخام والحديد والرصاص إلى آخره بطرق فنية ووسعت الدائرة التعليم العام واستدعي الأساتذة من مختلف أقطار العالم وبلغ علم الفلك درجة رفيعة من التقدم وانتهى إلى نتائج لم ينتهي إليها الأوروبيون إلا في العصر الحاضر كقياس دائرة نصف النهار ونقلت إلى اللغة العربية كتب علماء اليونان واللاتين سيما كتب الفلسفة والرياضيات وصارت تدرس في جميع المدارس وبحث العرب في آثار القدماء فسبق الأوروبيين إلى ذلك ببضعة قرون وأقدم العرب على تلك المباحث التي لم يكن لهم عهد بها بشوق ونشاط وأكثر من إنشاء المكتبات العامة والمدارس والمختبرات في كل مكان وكانت لهم اكتشافات مهمة في أكثر العلوم كما سترى ذلك في الفصول التي ندرس فيها تفاصيل حضارتهم وترى من الخلاصة السابقة أن العرب بلغوا درجة رفيعة من الثقافة بعد أن أتموا فتوحهم بزمن قصير ولكن الإدارة الرشيدة والفنون المعقدة كالتعدين وطراز العمارة والعلوم كعلم الفلك إذ كانت مما لا يأتي عفواً لم يفعل العرب غير مواصلة الحضارات التي ظهرت قبلهم كالحضارة اليونانية اللاتينية فكانت لهم مبتكرات فيما ورثوا. من علومها وفنونها وطرق حكمها وكانوا بذلك على نقيد الروم الذين سلموا إلى العرب تراث تلك الحضارات من غير أن ينتفعوا به والذين سقطوا في أسفل دركات الانحطاط وكان حب العرب للعلم عظيما ولم يترك الخلفاء في بغداد طريقا لاجتذاب أشهر العلماء ورجال الفن في العالم إلا سلكوها ومن ذلك أن شهر أحد أولئك الخلفاء الحرب على قيصر الروم ليأذن لأحد الرياضيين المشهورين في التدريس ببغداد وكان العلماء ورجال الفن والأدباء من جميع الملل والنحل من يونان وفرس وأقباط وكلدان يتقاطرون إلى بغداد ويجعلون منها مركزا للثقافة في الدنيا وقال أبو الفرج عن المأمون إنه كان يخلو بالحكماء ويأنس بمناظرتهم ويلتذ بمذاكرتهم علماً منه بأن أهل العلم هم صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده فلهذا السبب كان أهل العلم مصابيح الدجا وسادة البشر وأوحشت الدنيا لفقدهم وكان أولئك يحيطون بخلفاء بغداد وكان يمكن هؤلاء الخلفاء أن يعدوا قصرهم أول قصور العالم وأنظرها وتتجلى لنا أبحث بغداد الشرقية بالقول الآتي الذي وصف به المؤرخ العربي أبو الفداء استقبال أحد الخلفاء العباسيين لسفير قيصر الروم في سنة ثلاثمائة وخمس هجرية قال أبو الفداء قدم رسل ملك الروم إلى بغداد فلما استحضروا عبئت لهم العساكر وصفت الدار بالأسلحة وأنواع الزينة وكان العساكر المصففون حينئذ مئة ألف وستين ألفا ما بين راكب وواقف ووقف الغلمان ذو الزينة الحجرية والمناطق المحلة ووقف الخدام الخصيان كذلك وكانوا سبعة آلاف أربعة آلاف خادم أبيض وثلاثة آلاف خادم أسود ووقف الحجاب كذلك وهم حينئذ سبعمائة حاجب وألقيت المراكب والزوارق في الدجلة بأعظم زينة وزين الدار الخلافة فكانت السطور المعلقة عليها ثمانية وثلاثين ألف ستر منها اثنى وخمسمائة ستر من الديباج المذهب وكانت البسط اثنين وعشرين ألفا وكان هناك مئة سبع مع مئة سبع وكان في جملة الزينة شجرة من ذهب وفضة تشتمل على ثمانية عشر غصنا وعلى الأغصان والقطبان الطيور والعصافير من الذهب والفضة وكذلك أوراق الشجرة من الذهب والفضة والأغصان تمايل بحركات موضوع والطيور تصفر بحركات مرتبة وشاهد الرسل من العظمة ما يطول شرحه وأحضروا بين يدي المقتدر وصار الوزير يبلغ كلامهم الى الخليفة ويرد الجواب عن الخليفة وكانت قوة الخلفاء الحربية في بغداد تناسب أهمية دولتهم ويمكن اجتلاء ما كانت عليه من الهيبة في الخارج بما اكره عليه قيصر بيزنطا الوارث لعظمة اليونان والرومان من دفع الجزية حين تمنع عن اعطائها عبثا فلما رفض خليفة الامبراطورة ايرين القيصر نيكفور اعطاء الجزية في كتاب ارسله الى الخليفة هارون الرشيد اجابه هارون الرشيد بالكتاب الموجز العنيف الدال على درجة الاحتقار الذي اضحى عرضة له ابناء اليونان والرومان الضعفاء وإليك بسم الله الرحمن الرحيم من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نيقفور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن الكافر والجواب ما تراه لا ما تسمع رأى كلب الروم الجواب فقد خرب هارون الرشيد بلاده تماما وأرغم قيصر القسطنطينية النصرانية على دفع الجزية إلى أمير المؤمنين ومن الإنصاف أن عد سلطان العرب السياسي في عصر الرشيد وابنه المأمون أقصى انتهى إليه سلطان العرب في الشرق فقد كانت بلاد الصين حدا لدولة العرب في آسيا ودحر العرب قبائل أفريقيا المتوحشة إلى حدود بلاد الحبشة ودحر الروم إلى البوسفور ولم يقفوا في الغرب إلا عند المحيط الأطلنطي والحق أن هؤلاء القوم الشجعان الذين لبوا دعوة محمد وغدوا أمة واحدة أقاموا دولة بلغت ما بلغت دولة الرومان من الاتساع في أقل من قرنين وأن هذه الدولة بدت أكثر دول الأرض هيبة وتمدنا بيد أن مصير الدول الحربية العظمى المطلقة تابع لاقتدار ولاة أمورها فإذا كان هؤلاء الولاة من العباقرة كهارون الرشيد وابنه المأمون اينعت تلك الدول وتقدمت واذا لم يكون ابناء بجدتها هابطت بسرعة اعظم من التي قامت بها ولم يكن كثيرا على اعاظم الرجال ان يحفظوا للخلافة هيبتها تجاه ما كان يبدو من تفرق كلمة العرب في انحاء الدولة وتجاه الامم التي دحروها حينا من الزمن من غير ان يقوضوا اركانها وقد استقل البربر بعيد استقلال الاندلس وقد أخذ الترك يقبضون بدسائسهم على السلطة التي سينالونها كاملة بسلاحهم ذات يوم ولم تخبش علة الخلفاء العباسيين إلا في القرن العاشر من الميلاد ولكن الخلافة العباسية كانت قد خسرت سلطانها منذ زمن طويل حينما غابت عن التاريخ ولم يكن الترك الذين جاء بهم إلى بغداد من غير الأسراء والموالي الذين أعجبت الخلفاء قدودهم ففوض الخلفاء إليهم أمر حراستهم ولم يلبث هؤلاء الموالي أن صنعوا كما صنع المماليك بمصر فانفردوا بالأمر غير تاركين لسادتهم الخلفاء سوى سلطة اسمية ولم يقدر الخلفاء على مقاومة جميع المطامع التي كانت تحيق بهم فانقسمت دولتهم إلى إمارات مستقلة فلما توارى آخر العباسيين عادت بغداد لا تستطيع الادعاء بلقب آخر غير كونها الملجأ الأول لعلوم الشرق وآدابه والمغول هم الذين قضوا على الخلافة العباسية والمغول جيل من الآدميين البدويين يؤلف مع الترك عروقا مختلفة نعد منها أجلاف هضبة آسيا الوسطى الواسعة التي تحدها الجبال الفاصلة لها عن سيبيريا من الشمال والتي تحدها الصين والتبت وبحر قزوين من الجنوب ويرى علماء وصف الإنسان ولسيما صديق العالم الأستاذ دالي أن الترك والمغول والمماليك وأهل التبت على ما يحتمل من أصل واحد يدعى الأروم المغولية وظاهرة هذه الأرومة هي هيئة وجوهها الخاصة وجلودها المصفرة الكامدة وشعورها المنصدرة ولا نزال نجد شبها بين التركمان والمغول ومثل هذا الشبه كان موجودا في غابر القرون بين الترك الخلص والمغول لا ريب فقد ذكر رشيد الدين في تاريخه عن المغول الذي ألفه في القرن الثالث عشر أن المغول والترك متشابهون تشابها يستوقف النظر وأن اسم هذين الجيلين كان واحدا في غابر الأزمان ومن المستحيل أن ترى اليوم قرابة بين المغول وترك أوروبا ويرجع ذلك لا ريب إلى تزوجهما في قرون كثيرة بنساء من العرق القفقاسي كالكرجيات والشركسيات والفارسيات على الخصوص واستولى المغول على بغداد سنة ستمائة وست وخمسين هجرية الف وثمان وخمسين ميلادية وخربوها تماما وخنقوا آخر العباسيين المستعصم بالله بأمر رئيس الغالبين هولاكو ونهبوا ما في بغداد من الأموال وحرقوا كتبها التي جمعها قبل هذه الكارثة الهائلة محبول علم وألقوها إلى نهر دجلة فتألف منها جسر كان يمكن الناس أن يمر عليه رجالا وركباناً. وأصبح ماء الدجلة أسود من مدادها كما روى قطب الدين الحنفي ولكن أولئك الوحوش الضارية الذين أضرموا النار في المباني وأحرقوا الكتب وخربوا كل شيء نالته أيديهم خضعوا لسلطان حضارة المغلوبين بدورهم حتى إنه لاكو الذي خرب بغداد وأمر بجر جثة آخر العباسيين تحت أسوارها بهرت وعجائب حضارة العرب الجديدة في نظرهم فلم يلبث أنصار من حماتها وفي المدرسة العربية تمدن المغول واعتنقوا دين العرب وحضارتهم وشملوا متفنني العرب وعلماءهم برعايتهم وقاموا في بلاد الهند دولة قوية عربية من فورهم كما يمكن أن يقال وذلك لأنهم أحلوا حضارة العرب محل الحضارة القديمة ولأن سلطان حضارة العرب لا يزال مسيطرا هناك حتى اليوم أجل قامت بغداد من تحت الأنقاض ولكن الترك استولوا عليها بعد ثلاثة قرون فأصيبت بانحطاط تام فغابت عنها المكتبات ورجال الفن والعلماء إلى الأبد واليوم لا تزال بغداد مركزا مهما بفضل موقعها التجاري ولكنها مدينة عصرية لا تجد فيها غير الأنقاض من مباني الخلفاء وما يصادف فيها اليوم من الأبنية المتدعية على العموم حديث نسبيا وهو فارسي أكثر منه عربيا قال ميسيو فلاندان تتوارى تحت طبقة كثيفة من الغبار أسس المباني ولا تكاد تجد فيها أثر هارون الرشيد وزبيدة وهنا وهناك يكتشف في بعض زوايا الأسواق وعلى الشاطئ وبين أنقاض أضاعت اسمها وجوه جدران يقرأ عليها بصعوبة قطع من خطوط كوفية ومئذنة يشهد خرابها على قدمها وبقايا رتاج ذي ميناء وذيف سيفساء لامعة تنفصل على أساس البناء المحطم ولم يبال الترك بضياع هذه الأدلة على حضارة منافسة لحضارة بيزنطة ونحن إذا ما استثنينا تلك البقايا النادرة المجردة من الفائدة معا كان من العبث إزالة الغبار المتراكم ببغداد فالحق أن هذه المدينة العظيمة لم يبق فيها ما يذكر بخلفائها الأعزاء كما يمكن أن يقال هذه هي حال بغداد اليوم وقد لحقت بغداد الخلفاء في أعفار الماضي بطيبة وبابل ومنفيس وكل عاصمة كبيرة كانت سيدة الدنيا ولكن هذه المدن لم تسيطر على العالم بغير السلاح وخلفاء بغداد ملك العالم بحضارتهم على الخصوص ويجب لنحسن تقدير تلك الحضارة أن نخرج من دائرة الإجمال التي التزمناها في هذا الجزء من كتابنا وأن ندخل دائرة التفصيل فندرس ما أصفرت عنه من العلوم والآداب والفنون والصناع وهذا ما نفعله في فصول أخرى بعد أن تم دراستنا المختصرة لتاريخ العرب في مختلف الأقطار التي استولوا عليها وكلما تقدمنا في هذا الكتاب بدا لنا بوضوح أمران جوهريان لم نفعل غير الإشارة إليهما حتى الآن وهما أن العرب استطاعوا أن يبدعوا حضارة جديدة مستعينين بما استعاروا من الفرس واليونان والرومان وأن حضارة العرب كان لها من المناعة ما استطاعت أن تهيمن به على البرابرة الذين حاولوا هدمها وقد ظهر لنا أن جميع أمم الشرق الكثيرة التي ساعدت على قهر العرب ومنها الترك أعانت بلا استثناء على نشر نفوذ العرب وأن أمما قديمة قدم العالم المصريين والهنود اعتنقت ما جاءها به العرب او ورثتهم من الحضارة والدين واللغة